بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن ذلك بل الذين كفروا في عزة وسقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن شيء عجابا أنطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرادا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك قريب ان لم ما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز والخاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في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 وعذب الرسول فحق عقاباً وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا كطنا قبل يوم الحساباً اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود بل أيدي إنه أوابا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراقا والطير محشورة كل له أواباً. وَشَدَدَنَا مُلْكًا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ وَهَأْتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ الخصم تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ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 اتسون نعجة ولينعجة واحدا فقال اكفل ليها وعزني في الخطاب قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ عَجَتِكَ إلَى نِعَادِهِ وَإِنَّكَ فِي رَمٍّ مِنَ الْخُلَقَاءِ إلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ظن داود أنما فتن له فاستغفر ربه وخل راكعه وآب فغفرنا له ذلك وإن له عيودا لزلف وحسن الآب يا داود إن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 ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالح ك المفسدين في الأرض أمنجعل المتقينك الفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي أدبروا آياته وليتذكر رأول الأنبياء وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّلُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيادا فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناقا فَالقَذَفَتْهُ نَاسُ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا نَظَرًا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ فسخرنا له النيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطا بغير حساب وإن له عدالز الفاء وحسن ما أرد واتقر عبده أيوب إن أراد ربه أن يمسني الشيطان بنصيبه عمد وَقُدَّرَ لِكُلِّ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابًا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَخُذْ بِيَدِكَ ضِغًّا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابًا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وإن من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عدن مفتحة لهم الأبوابا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 اوين لشر وما اب جهنم ما يصلونها فبئسل مادا اذا فليذوقوا حميم وغساق وياخر من شكله ازوات هذا فوج مقتحم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار دم لنا هذا فزده عذاب ضعف في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم صخريا الأمازغ وتنهم الأبصار. إن وذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بين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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني من وقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم من ك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجلكم وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون